بُنِي اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَبْتُو لَهُ وَيُبْصِرُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضُ أبصر بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ